وَلِبُ يوتِدٍ أَذِ وَابَ وَسُورًا عَلَي جا يَتَّكُِود وَزُخُررفَ وَإِن كُدْننُ ذِكَلََّ مَسَعُود الحَيةِ الدُّدنْيا وَآخَِةُ دَ ومن يحش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى تَا إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيدِ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهِّبُ نَفْكًا فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِبًا أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على طراط مستقيم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 وَلَ قَذَ أَرْسَلْناَامُ فَ بِ آيَاتِنَا إِلَ فِجْنعَونَ وَمَ لَ إِلِي فَقَالَِّي رَْسُول رَبِّعَلَمِين فَدَمَّ جَ أَْغُون গোশান্ত